وما أمروا إِلَّا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصَّلَاةَ ويقيم الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ وذلك دين للقيم لِلَّهِ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا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 وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار مرزان يزنو جيشنا درسي حوتم لشرح كتابي الواجبات المتحتمات واتاه او واجباني كحتمين بزاندري شار زايبيت لدنيا دبلغه فالله بيتشوكي في بيواسي عن باعقدو برباعي لدرسي رابردو لخدمة درس بيمناع نواقض الإسلام كلمك تبدأ مع مصاع دا, دا ناقضه نوا دخله نوا كدبنه ما يجي هل وشانه إسلامتيه وتهو يكاني هل وشانه إيمان يعني هل وشانه يكاني إسلامتيه لدرس رابردو نا قضي كمان خنا شرح ما نكرت باتي للتسليح. أدم نواقض الإسلام هل وشين لو كان الإسلام كإسلام هذه وشين نوا إيمانكذ بطل كانوا كمالك برباعوري باطلوا بروفوتن كمالك برباعوري شركين كمالك كردو اعمال شركين يام كفرين دجي إيمان ده او عقيدانا او برباورانا او كردوانا دجي ايمان لهم واتكفري اكبرن شركي اكبرن مخالفو بسواني برباور غاستا أمن كلام كلمك تيبهاتون علماء الفرمون بصراحة شركي قورا كفري قورا مصادمي ايمان دكات بصريحي شركي قوريا كفري قوريا نقب احتمالي تنكب احتمال كسب بباوردان انريت <تصفيق> كاتي الينا من ناقض اسلام واتى ايمان بتالكا واتو اسلام دي بتالكا تو بصراحه جولا نكبه احتمال شكي زانين دفرمون زور جرينك بزانريت جوازي بكريت لنيوان أو كرد وظاهرياني كاحتمال كفر نبهج دي لنا كريت كرد او وظاهرياني كاحتمال كفر وغير كفر دي لكيت دواري لكما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 واحتمال غير كفر لذلك ده بيجي جوازين بكل دنيوانا أو كده وظاهر يعني كبيوandi عن بجوارح إنسان وهيا بصرحات كفرن احتمال كفر جواري لذلك هيجدنا وكم جنودان بفي غماري خواص الله وسلم وكم جنودان بخوي عز وجل وكم كشني في غمار في غماران يخديت على وكم جالس قرني بأئن الإسلام بقرآن بسنت أنا كده وظاهرين بأن صاحبك كافر بالدين دبيت وكردوي ظاهرين احتمال كفر لدكريات وهانجي كردوي كهيا هلبا جوارح باجا عندها مكان دكريات احتمال كفر لدكريات احتمال غير كفر لدكريات ناتواني بخاوانكيبلي مباشر اجر انجمي دتو كافريا بباوري الا مگر پرسياري دبكي داوي رون كردوي لبكي بود رون بكاته وا ايما بس شي ام قصيدكيه ام كردوي بس تشيبو أجر ما بستكي احتمال كفر جوربو هو كافر ده بيت أما أجر لقسكاني أو بيان كلا أو البدر كما بستي, بستي أو كفر جورني يا ما بس شيك درها كفر ده بيت جواز بكرني ويان حاطبي كوري أبي بالتعا شن جار بس ما كتب الصحابة كي بيغماري صلى الله س وسلم كي بدري واتل غزاي بدر بجاي كتبو بيغماري خابو صلى الله س المستي فتح مكة بكات بمسلمان فالموخدان حاضر كان ودياره بخوايا أم خبر من بشارت والأهل مكة نجا بيان إن بتمام بسن السريان لأن أهل مكة غدران لا أهدو بيان كرد ابو في أغمري أخوايا صلى الله, وصلى الله, وصلى الله عليه وسلم أخويا حاضر كرد صحابي للصحابة كان كحاطب نبو ناميك نسيبني هيني لحاطب كورة اببالتاعوه بو جوركاني قريش في غماري خواص اللّه صلّى الله بتمايه هيرجت السرطان او نامين وسيو قد يكرد داير بيريجينيك بوجروب كريه بو بريد بمكة خبر بداته بباوران كبي غماري خوا بتمايه هيرج بقى السر شاري مكة فتح مكة بكات خوارب العالمين في غماري خوا أجدادك زوا عزوجل في غماري أجدادك دولة لري وحي فلمي علي کور میطالب لګل مقداده هې جته لريغه فلانا باخ لك كان اویک پیریژن کی لے نامې کی بیو نامې مو بینند امنش دان لغار لو شونی بالضبط هبيت. فرمو اي افراد او كتابي كبير تدريك بمن اوناميه افرادكوتي ما معيا من كتاب فيش بينياه ودين ذلك او كتابي بيتا ودي جبلانيا ودي والله بيغمر كمان راسغوي فارميتي بيريشني لويي دامكي بيها دري اكيد نامكد باش دري نك هموش كر بلغا دا داكين تا تفتيشكم زين دي ديانا ام افراد اشتراص لنويش لبرتيكاني دري كرت هاورد ام بلاي بيغمر اخوا صلى الله عليه وسلم بيغمر اخوك فينا فرمي يا حاطة، أما شيء متبول أكثر دواء، مني. ام كردوية؟ احتمالي كفر الأكلات، كفر اكبر واحتمالي غير كفر الأكلات. بلام بتبيان واستبانة دواء يروم كل يوم يقوده لك ما بستي شيء بعد، أولك لك أوجدت هذه سقط سكانه. ودي أرسل لي خداب، بلام لي مكة. والله أما منك جدب اسلام يان راضي بما كفر يا المرتد من الإسلام ما غير مبا بس تب او ابو اوانيك بدورتون او اصحابنا هرهم يا خزم والدوس هي لشاري مكه كزكار من من كابراء اقصى قريشين اللي وفدري جياهم اهل ما لهم اللي ياكيا ويسبيك ما بيعطيك من اهل فارس بي والله بكفر رازينهم بشو الاسلام يشكر بس أو في غمار الخوف والله الراس ذكّت أم بيها وراسي فرموا إذا العمبار هندقسي توري كذب في غمار حال الشافعي فرميد حاطب خبري داب كفي الشافعي فرميه حكمي أنا. أبي حكم أبي حاطب جوني احتمالي اولي اكريت شكيه بالإسلام، احتمالي ليكريت معلوم دار بي فارسيت احتمالي ليكريت زليج بكري باي خرسكابيه احتمالي لوخره رجلكريت تو يكسن ندني حكم دي تابو رن بيتاب في غمرخه بويرون بو مساله كشيا او صح حكم ندك بكجريت شو يغمرتد باي دكجريت واتا جياوازي بكن لنيواني او كردواني كبظاهر اكريت هاندي كردواهايا بان احتمال احتمالي كفري قولي للكيد هندي كفر دواهيه بان احتمال احتمالي كفري للكيد كفري قولى احتمالي كفري متجه للكيد او سابدا تفصيل بيدو زواجي امر بيارمتي خويا عز وجل لخزمت ناقضي دوم سيم دبين لخويا تعالى كاتبان ببراصين تمام بدات ناقضي كم لنا وقضي الاسلام او بدمن هلك السيف شريك بخا قرار بدل العباده كاني ولكن الحيوان بغير اخواتي عبادي بغير ما مصر الثاني واتناقضي دوم لناقضي الاسلام كددانا كتيبه من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسالهم الشفاعه ويتوكل عليهم كفر اجماعا هركس يك لبينو خوي خوي عزوجل واسطي ذا لو واسطه نبقى رتو داوبك داوش شفاعه يلبك پس چند ببایی باید دنگیو اجماع ایزانایان و پیاو کافر با. دنایی واسطه لبین خود و خوا عزّ زوجال کلی بپارید ولی واسطه‌ی هانایی بود برید دنگم بگید خوا لگونه کنم خوش بیت شفاعت موب عبادت بوقلم داره عبادت کردن شایسته خوا باش مان کدومه دارا کردنی شفاعت خاص با خواه. فشبستنوا توكل خاصة بأخوة عز وجلها صرف كردنوا أن جامداني بغير إخوة شرك باسمان كردوا إمام ابن تيمية دفرمي رحمة إخوة إخوة فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار مثل أن يسألهم غفران الذنوب وهداية القلوب وتفريج الكروب وسد الفاقات فهو كافر بإجماع المسلمين لمجمع فتاو دفرميت افرمای هر کس یک و تا مسلمان یک پیغمبره لپیغمبران خو عزوجل صلوات و سلامی خو ان سربیه ملائکه لملائکه خو عزوجل بکاته واسطه لبین خو خو لو وصن ببار اتوا داوه شفاعت هن لبکات داو لخوونی گناه هن لبکات داوه هدایت دلهکان لبکات بلی کارم قرس بم اسان کی فقیر بدولمندم کارم بو اسان بم کی داوه قازانج لبکات بس بض دوالب كزريله كل كنا وزريله بس خو ابو طالب كل ديقاتهو هكسي ابكا وكافر باجماعهم هم وهم اهل علم بويا ام ناقضه ما مسا بتايبتي هنايتي خو مشهد جوري كل لانه جوريكم جيبيتوا بوشي ما با مصاب بافراديو ما مستقل هناي شي خلفي زور تيكو دونورو بناوي جدارشوا بويا اهل علم دفرمون ام ناقضه لناقض الاسلام لهموي ذات روادات لهموي ترسن اكثر الناس المسلمان بتعبد كسيك اگر علم الزاني للكمبيد شار الزاي توحيدنا بيخاف الله بالتوحيد ياخد بأعجابه الأهل علمه دنجباسيا لكتاب او خلقان خلقه عن الزور توش إبتهوان أبن بقدر لهندشون لهند دفر وأظان مش عا كان كدهوا خلق يزور أبيني فلما رى قبره مرقد كأنه ذات هوارقة في غمبلان داوي شفاعد كأو داوي تفرجي كروب دك أو شيء دك أو شيء دك, وشي دك كدوه عبادن كده خير زوج قوم كدهوا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 خواهی عزز و جد پیوستی با واسطانیه اگر پارایت و دعوت کرد مبادره خواهد جور دعو بکه خواهی جوره بیسری همون نزدکانه هر صوتی هر دنگی کشنده ود بودن گی نبلای تو خواهی علاقه بسیت آگاهداری با احوال هم وبد دکانتی لولام تعلق برا خواهی علی پیوستی با واسطه یه چون امدادین بلالی پادشاهیک بلالی ملیکیک سرکدیک مبادره ناتین جورو بلالی اوپیاوا أبي إلا كان مرتبه كور كان مرحلة بجرين تأجى النسر كذا خوي تعالش أوابي ويسى بواصدها كان مرحلة بجرين أوصل بجرين خوي تعاله بهذا وش من شبه الله بخلقه فقد عزوجل كافر کوفری کدومه؟ چون داری خواهد تعلق به فلان پاشه وایا فلان پاشه نه تنها متملای، ایلا و با واسطه نمیه و برای وزیره نمیه، برای استعلامت نمیه او کوفره. لبروی پاشه ظالمه خواهد تعلق به ظالمیه. پاشه اترزیه خواهد درزیه. پاشه آگذاری دو رباری خواهی نیه خواهد تعلق آگذاری همه حوالی دنیای او خوی خالقی دی. پاشه قاصر و مخلوقه خواهد تعلق خالقه. چون جاوازينا كريبين أودوانا لبين خالق مخلوق شون تجميع ذكرية أخوة عز وجل قرآن في روزقية فالمعيد وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أي محمد صلى الله عليه وسلم أي بيغم رحيمين أقر بندكاني من برسالي من ينكرد كخوة تعالى قريبة فنناجيه ينبعيده فنناديه أقر برسالي من ينكرد برسالي من ينكرد برسالي كل الله عز وجل آية أخوة تعالى نزيك لمن؟ ومنعيها لأخوة أخرى ينهي لأداء على أخوة تعالى دفرمي فأنت أقريب من زيكم وأتبه واسم بواستني أجيب دعوة الدع إذا دعان ولامي أو كسان أدامك ليم أبارين دعوهم لذلك فليستجيبوا لي ما والله من أبدا ودعين بك وليؤمنوا بي إيمانا في أبدا موحيدا لعلهم يرشدون بلك أهل أهل رشاد بن لا أدك تدفري يا وقال ربكم دعوني استجب لكم بروادكار أي فرميتي ليم ببارينا ولامتنا دموه ندعوا ذكر نفرجوا سنلاي محمد نلاي إبراهيم نلاي وليك نلاي صالحكنا فرمي وقال ربكم دعوني خوي بروادكار فرميتي ليم بن وبمبارسن استجب لكم ولامتنا إن الذين يستكبرون عن عبادتي وتدعائي أو كسانك و لو تبرز متكبرا لا أسبرسن بارنويمن سيدخلون جهنم الداخلين أخرين الجهنم ولا مستقبل دا بالزليلي والشروري. بباقراني سرني في غمار الأخوات صلى الله عليه وسلم كبيغ غمار الأخوات دعوه يذكرنو بانجواز ذكرن بوآيني فيروزي إسلام وعقيه صحيح. بارنا ولا بالتكانو قبر كانوا دار كانوا مرقد كان دهیم گفت امان دنگ من بخواه اگه نیه شفیع نبویم، اما نبویم دیگه پرسنیه. دهیم گفت اما پرسنیه، اما باز دعای نزیک بونی ولو آنها، امان ول لخوان نزیک بونی و آمان مقامی لای خوابرزه، و کو خالقی امر بنوی دینه آرن، اما اولیان من بخواه اگه نیه دعای شفاعت لکم لای خوش بونی گناهی دکم دعای معلوم لکم چون ام دنگم بخواب گینت من قبلی گناهکارم، اخو ابو جهل آن شواین ابو جهل آن واین دهید. اخوة رب حكم حكمه بسانك كافرين توبوا وابريد مسلمان بيت نعم وابيت وابريد ابو اخوة تعالى فالميرد كده ما نعبدهم إلا ليقربون إلا الله زلفها ناين فرسين أمباران وإيمان لو برد دارا لخمن نزيقك نوأمان شفاعت ما أبوأ كانت كالمن أما السورة الزمر آيات السيه لسورة يونس آيات هجل اخوة تعالى فالميرد ويعبدون من دون الله باران وكي بباوران كلا قبل البرد داربو خوي عزوجلنا ونبع عبادته. ده فالمية عبادته عند ذكر بو غي خدا بوتجعل الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. نزياني بوينهبوا، نقازني بوينهبوا. شهيبسود. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ده يعني قلت أمانة كارو شفاع كارو شفي عند إمام الله تعالى. بويلي أنا فارينوا. وتوصلين ده لبيني خوي نو خوي تعالى ليهني قبلنا ذكرت. خلاصه بختي أم ناقضة هركسيك لبيني خوي خداي عز وجل واصفه دابنات بو بدسهناني سود منفعتك بس بدس اخوي عز وجل با سود منفعته وكل شفاء مال من دال بركات عمدريجي مال بدس اخويا هركسي واصفه دا بنى ودفع المضار يان بي زيانك لكل او زيانك بس اخو بتلك ديته وكو ولكن هناك الكرسي يجب ان يكون هناك الكرسي يجب ان يكون هناك الكرسي يجب ان يكون هناك الكرسي يجب ان يكون لا الكرسي يجب ان يكون هناك الكرسي يجب ان يكون هناك الكرسي يجب ان يكون هناك الكرسي يجب ان يكون هناك الكرسي يجب ان يكون هناك الكرسي يجب ان يكون هناك أما ناقضي دوامبو هل وشينلوي دوامبو اللي هل وشينو فهمي كما مصدق خالي هناوة أشيل خزمان خالي سيم ده ما مصدق الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر واتا هركسيك غير إخوان فرستان ببي باور نزانيت برای او غير اخوان پرستانه من به بیاور نزنم یان جماعتی های لکافر بودن بی دینیان یان دینکه این راسته مذهبی این راسته او انسان کفری کدوار و تناقضی سیم حال وشین روی سیم نواقضی اسلام هل مسلمانیک او مشركانه که آن مشکل نزند کشرککه این آشکرایی کفری این آشکرایی قرآن و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 يانبرأو كذانة كي يكاري إسلامة كان. أرئن إسلام راس مية من نت وملم كافرين. شكم هيا. يانأو كسيك ياري عيسى كريخوايا. عيسى كريخوايا. مريم خزانة خوايا. والعيابي بالله فناجري مخوا لو قصة كفرانا. يانبرأ الشرع يقتله هيا غير إسلام راس بيت. <تصفح> يان فلان شرع جائز إيشي ببكيه. هو كي إسلام ويا. روايا ام قصانا هم مو كفرن. أم اعتقادا هم مو كفرن. توأجر بكفر نزانيت. ولكن يقول لك ان الله يجعل القران يقول لك ان كافر يجعل القران يقول لك ان الله يجعل القران يقول لك ديان صدان يقول لك هي الله يقول لك ان الله من لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله دعاءك بود رونبوه أو بالغير سيري خوات فرمين غيري خوات على معبدنيا خوات رب العالمين الله أحد الله صمد كورنيا قال والله ناتو أمبرم من كافرين بالكوابيت أنا شكم هيا فنا أجري مخوات على أو إنسانا وكما مزفر مي أو شك في كفرهم يان شك هبلك كفر كافران يان بره مذهب خير راس دينه خير راس خوش كافر بود الإسلام درجوا إذا خوش الإسلام أكر إما بحق نالين حق بباطل نالين باطل براس نالين راس بدرو نالين درو لصر خلکی سندها مسائل ایینی اسلام هي تيك الله بیا التباسک کس حق بن ادریتو پیوی لسله اهل علم ما مسان کچاو ساقی امه په شوی خلکین حقا برو مکنوا کتمی حق نشر نوا ترسی نبی تن هل عزوز درسن هر انسان او حق بزاننی جاوزين جیاوزین خا ته حق باطل او فنا اجرین بخوای گور لو کسانه لا اجر جهنم لغا او اخر دمیوا يا بالعالمين العالمين القرآن الذي أتكره في القرآن هو حق أن يشارناه كأوصفة يعني في فرمي صلى الله عليه وسلم هاركسيك حق يبينيه لروجي قيامة اللغاء أجل كنتم يدوم أسودين أجل كافر يجب أهرب كافرية حتى هذا الجهر المسودية أقول لكم والغيكم على نام الصمانان أهل المزقود أبي نيت زول خلق بيستي فرق جاوازيني بين يهودية وإسلام لو كفرة فرق جاوازيني بين نصرانية و مسمان بيو نصرانييه كيو كيوايا مسمان بيو يهودي بوكو كيوايا بو لبروي كان آيين اسلام نو فرزجان آيين اسلام نو لاخواتو فرقانيه اما بقناعتو بارمن وا بو قران بو تورات وانجيلي كوختي خوي عيسى موسى هاد بقناعت ما بو هيا كتك في قملن هيا او تورات وانجيلي امروا ايش بي اكري كاناوي براس حلال او ارا حلال او زينه حلال او عيسى كوري خوايا بارم تقولون على فرقينية يعني إسلامه ك إسلامه بيد إسلام يهودية إسلام نصرانية أو أقصى هذو كفرة فنالقري بخواته علاه. بو إمام الصابر مي هر كسيء من هذكش يعني براس بزانيت بلي ولا براس زنم يعني تواوة أوش إنسان هيك كافروا لا أين إسلام درجيت بلي ولا نصرانية شاكة يهودية شاكة بوذية شاكة هندوسية شاكة إشتراكية شاكة ولا علمانية براسها علمانية وهذا لا دينية بيديني هل أصلاً باوري بإسلام كتيب السماوية النية تبلي الراستاة وش كفرة خوية رب العالمين لقرآن في رضاية فرميت فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى هركسيك كفر بالطاغوت بكاد رضي الطاغوت بداتوا برا خوي خوية برلي دركي ويتولي باوري بين نبي الدجاتي بكات ويؤمن بالله بأولي تنهاب وحدانيت إخوها بي ومؤمن بيض، فقد يستمسك بالعورة والثقة، أودس يقرتوه بجريك تندوا، بحبلكي نبترىوا، لم تصام لها، قدنا ناب سببك نجات كنجات تدب لا أرجحها والله صميم عليم. أما بارجيل سأمنع قبان، كر إنسانك، بلي ولم كافران ومشركان ببيدين نزنم، يان براس يان أزنم، يان شك جمان هالكافريكان، خوي قل ما فرزيه، أما شوي كفرها. إمامي عبد العزيز بن باز. رحمت اخواني لكن اخر بس من توكي كذاك من ذرو التوابين راه ده فرمه هر كسي كافر كي اشكرا كبنصي قران كافره بنصي سنه كافره حج شك و غمان لكفرينيا اقامه حجه كراوا بلي والله من بكافرنا زمان يا شك ابتدايه با اهل علم شباب امام صنمابلين وك يهود كانوا نصارى كانوا اهل الحاد اهل الحاد امرك ارين غيبيات نيه اوي كوابث ثوني بهم بجوني بيستم تامنه بوني نكم دسم ليندا قناعه البينيه و اتباورن بغي خو عزوجل نيه ببهش جهنم وغيبت او كوابو او هاي با بو كافرنين كافر دبي منهج عقله كفرتيه وإسلامتيه وإيمانتيه كفرجيه، نابي لتيكالبيه، أو أيك أخوي تعالد أنا بإيمان دار أويا، أو أيك كفرك كفر، أبليك جوازك كده هو، تيكلدي كي فرقينكي، خوش كافر دبي، داكم لأخوي قومي هربان، لبر خادنا وجوانا كانوا يستفادوا برزقيني وناكانوا خل بيت، يا رب يخدها عفوا ممكي، الصلاحي حال ممكي، الزيات لله مشار زمككي، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.